وَهُوَ وهو الولي الحميد آيَاتِهِ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة 111. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير